ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا ورضوا بالحياه الدنيا وقنا انه بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 ولو يعجل الله لما سيشرّس عجالهم بالخيل لقضي إليهم لقضي إليهم أجرهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في خيالهم يا مهود وإذا مسّ الإنسان نذر دعانا لجنب دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر مر كأن لن يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من مقبلكم لما ظلموا وجات قوم رسولهم بالبينات وما كانوا يؤمنون كذالك نجزي القوم المجرمين ثم جعل لكم خلاياك في الأرض من بعدهم لنوذر لنوذر كيف تعملون